طيب كنا قبل ثأين ما في في باب الدعاء ومش نعم زمن القضاء طيب مس مش... مسألة في رفع الدعوة الى القاضي رسم الدعوة رسم رسم ما تعرف الرسم ماذا في التدرس المدارس عليها درجة كمان وهو مبلغ معين من المال يدفع للنظر في الدعوة وإصدار الحكم المناسب فيها وهي مسألة خلاف والذي يترجح فيها من الأصل هو المنه ذاك أن القضاء قربة من القربات الشرعية وأغز المال على القربة والعبادة امر فيه ايه فيه نظر وخلاف ما بين اهل العلم وان كان الاصل قولا واحدا عدم مشروعية اخذ المال على القرب والعبادات جاءت الأصل ثانيا أنه لم ينقل إلينا في تاريخ القضاء أبدا تقاضي القضاء لرسم معين ننظر النظر في الدعوة ثالثا ان من اهل العلم من قاسه على الاذان ونحو ذلك من العبادات الشرعية رابعا أنه من وظائف الخلافة الشرعية فرع وإن ألزم ولي الأمر برسم معين للنظر في الدعوة لأسباب تقتضي كمثل ماذا جدية المدعي ولا يأخذ أحد الأمر بالهزل فيدعي على كل أحد ففي ذلك مصلحة وهي مصلحة كبرى يجب اعتبارها ثانيا اتخان إيه؟ إيه؟ طبما هذا وجه من وجود تعذيذ بدليل بدليل ان احيانا لما بيكون الدعوة غير سليمة بيلزمه بماذا بالمصاريف والاتعاب وكذا فبيدخل في باب صحيح؟ وهذا له شبه بالتعذير القائد شرعا ثانياً، وإن ألزم به ولي الأمر من باب تنمية موارد الدولة لأجل إعداد. مكان القضاء وظروفه فهذا له وجه أيضا لمشروعية الأغذى من أموال الناس عموما في أجل المصلحة العام ثالثا وينبغي أن يكون لهذا الرسم أي تأثير من جاة الحكم على الإطلاق بمعنى أن ألا يدفع هذا الرسم إلى القاضي بذاته أو إلى القائم على النظر في الدعاوة ورفعها إلى القاضي لأن في هذا الباب من حفظ مقام القاضي من الابتزال والامتهان ثانيا مسألة ثانية التوكيل بالخصومة والاصل ان صاحب الحق هو الذي يرفع الدعوى الى القاضي ولكن يجوز لصاحب الحق ان يوكل غيره ليرفع دعواه من نيابة عنه ويسمى الوكيل بالخصومة وجواز الوكالة راجع الى ما صحا من ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر ابن امية الضمري عمر ابن امية الضمري الضمري ويقال الضمري في الزواج من أم حبيبته بنت أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه بما دل على جواز التوخيل في الخصومة. المسألة الثالثة النظر في الدعوة فينظر القاضي في الدعوة على اساس الاسبقية في حضور المدعين او كتابة دعواه كما يشرع للقاضي ان يقدم ويؤخر في الدعوة في الدعاوة طلبا لمصلحة شرعية او دفعا لمفسدة كمثل تقديم دعاوى اصحاب الاعظام تقديم الدعاوى التي لا تحتمل نظرا ولا تأجيلا كمثل دعوى النفق ونحو ذلك كمثل القضايا التي تمثل رأيا عاما عند الناس ويكون في سرعة البث فيها من مصلحة كبرى كمثل دعاوى القصاص ونحو ذلك لأن لا شك أنهم كلما تعجلوا في هذه الدعوة كلما بردت صدور من؟ أولياء الدم وكلما تأخرت كلما كان صدورهم تغلي وقد يحملهم هذا على ماذا؟ على أن يطلبوا سعرهم بأيديهم على أن يطلبوا سعرهم بأيديهم يبقى إذن الأصل في الدعاوى في النظر فيها أن ينظر فيها تبعا لأولوية ماذا أو لأسبقية ماذا التقدم بها فمن تقدم في الدعوة الساعة السابعة هو أول من من جاء بساعة التاسعة من تقدم بها اليوم هو أول من تقدم بها مثلا غدا أو كذا إلى آخره أو من تقدم بها أمس هو أول من تقدم بها اليوم ولكن يجوز أن يقدم ويؤخر تبعا لمصاحة ومفسدا كيف ما مثلت دعوى النفقه لا تحتمل ماذا لا تحتمل تأجيلا لأن هذا التأجيل يضر بمن يضر أصحابي أو بالمطالبين بالنفقه تمام القضايا التي تمثل رأيا عاما كيف قضية ماذا إنصاف تمام فهذه يجب التعجل فيها حتى تبرد صدور من اولياء الذنب وان التأخر فيها يؤدي الى ماذا الى مفسد ان هؤلاء قد تغلي صدورهم بما مات منهم او بسبب من مات منهم فيؤدي هذا بهم الى طلب سأرهم بانفسهم وهذا واقع مشاهد وموجود يعني احد اسباب انتشار قضايا وجرائم السأس وأقول قرائم الص... إنها قريمة حتى ولو كان الإنسان يأخذ بماذا بسأله هي جريمة لأنه لا يجوز له القصاص قصاص من شأن من قصاص من شأن ولي الأمر واضح إن السبب في ذلك يرجع إلى تأخر البت في ماذا في القضايا تمام قضايا التي تمثل رأيا عاما كمثل مجرم أثيم لو في الإجرام ماذا تاريخ هذا كل ما أدى سرعة البث والحسم في ماذا في معه كل من زجر به الناس كل من زجر به الناس نعم أولياء الدم وولي الدم هو الأكبر من أولادي تمام هو الذي له ولاية الدم هو الذي له أن يطالب بماذا بدمه أو أن يطالب بماذا بالدية أو نحو ذلك لا لأن القصاص حد كما قيل والحدود مناط إقامتها إلى ماذا وإقرائها إلى أولاة من الأمر سيكون في إقامته الحد من منازعة ولي الأمره بدليل هل أفضى بنا ذلك إلى خير كلما قامت أسرى بأغز سأرها بيدها كلما ترتب على ذلك من ماذا من أن الدم إيه؟ يجري أنهارا وأنهارا أكثر فأكثر لكن لو تم ذلك بيد ولي الأمر تبرد صدور أولياء الدم تمام؟ ويرضى من ويرضى أولياء هذا القاتل لكن لو قتل هذا القاتل رجل من العائلة الأخرى لا تبرد صدورهم يجوز قولا واحدا لا يجوز قولا واحدا لا يجوز قولا واحدا لأن مثلة أغز السعر مسألة فيها منازعة لمن لولي الأمر لا تجوز أن تنازع ولي الأمر سواء كان قضاءه يرضيك أو لا يرضيك سواء كنت ترضى بقضائه أو لا ترضى هذه مسألة النظر في ماذا في الدعاوة واضح طيب مجلس القضاء مسألة وقد استحب أهل العلم أن يكون مجلس القضاء مهيبا بما في ذلك. من لباس القاضي نفسه وعيتي، ولذلك استحب أن تكون لهم سيابا مقصوصة هي عنوان على الهيبة هي عنوان على الهيبة. والوضعية لا يشاركهم فيها أحد. ذاك أن هذا أطوع للقاضي وأقبل لحكمه. فما استحب أن يكون سمته في مجلس الخرائي حسنا لا يقصر كلامه ولا يطول صمته وأن يقتصر كلامه على موضع الدعوة وأن يكون جلوسه بسكينة ووقار لا يماذح ولا يتضاحك ولا يتجاغل في مجلس قضائه بما يخرج عن موضوع الدعوة ثالثاً كما استحب في مجلس القضاء أن تراعى في هذه الآداب فيمتنع فيه من رفع الصوت إلا بقدر الإسماء ومن منع سوء الأدب والتطاوم والكلام القبيح وأن لا يكون الكلام إلا بإذن من القاضي ويجب التأذب معه من جهة النظر والصوت وعدم الإساءة إلى خصمه أو إلى الشهود وللقاضي أن يعزر في هذا الباب كما يمتنع في هذا الباب أن يرد الخصم على خصمه إلا أن يأزن القاضي كما يراعي القاضي من الأدب في هذا الباب أن يسمع كلام الخصمين من غير ضيق أو ضجر أو ملل ثالثا رابعا من يحضر مجلس القضاء ولا يجوز لأحد حضور مجلس القضاء إلا لمصلحة أو إلا لإذن القاضي إلا بإذن من القاضي أو لمصلحة تقصد ذلك لأنه ليس مجلسا عاما ويجري فيه من خصوص الكلام ما ينبغي ألا تحول به مجلس القضاء إلى مجلس عام؟ الله تعالى أعلى وأعلم من نهي توقيع إن شاء الله تعالى سأكتفي بهذا القدر هذا اليوم إن شاء الله تعالى لنبدأ باب الشهادات بإذن الله تبارك وتعالى أو قل باب طويل مفصل في إثبات الحق وهو إثبات الحق نعم هنذكره على تفصيل بالإخرار والشهادات والبينة والقرينة ونحو ذلك، ثم ننتقل لباب مهم وهو إثبات الحق بالوسائل الحديثة. هل يثبت الحق بالبصمات برفع البصمات؟ هل يثبت الحق بالتسجيلات الصوتية؟ هل يثبت الحق بالتسجيلات المرئية؟ هل يثبت الحق بمثل هذه الوسائل الحديثة التي تجري اليوم، كمثل رفع البصمات أو عينة الدم أو الآخرة؟ هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. سيكون بابا معا طبعا الأخت الذي أرسلت الورقة لي فقط من تعقيب لا ينبغي أن يقول أحد وأكون خليفة الله في أرض إن الله تعالى لما قال إن جعلوا في الأرض خليفة لا يعني خليفة له لأن الله تعالى لا يخلف أحد إذن الخلافة لا تكون إلا في غيبة من المخلوف بموت أو مرض أو نح. إنما المقصود بقول خليفة هنا يخلف بعضكم بعضا كما قال تعالى وجعلكم خلفاء الأرض أو في الآية الأخرى هو الذي جعلكم خلائفا في الأرض والمقصود بمعنى خليفة هنا يقضي بين العباد بحكم الله لكن لا نعني بالكلمة خالفة الله يعني يخلف الله تبارك وتعالى لأنه لا يجود لأحد أن يقول هذا كما نبع عليه أهل تلك التي أرسلتها في الورقة مشكلة خاصة ولا طالما نبات بأن لا أتناول المشاكل الخاصة إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس تمام؟ لأنه لا مصطحة للجميع أن يسمعوا هذه المشكلة الخاصة وإنما كما قلت المشاكل الخاصة مجالها وبابها باب آخر وأعد إن شاء الله تبارك وتعالى أن أنظر في هذه المشكلة قدر استطاعتي وصاقتي لأحاول أن أبذل الجهد فيها وأحاول أن الجهد فيها أصل الله تبارك وتعالى أن يجعل لك مخرجا أنت وسائر الأخوات المسلمات إن شاء الله تعالى. هل يتقسم القرآن إلى أجزاء وأحزاب من عمل السنة أم ماذا؟ الراجح أنه من عمل أمة العلم وليس هذا من التوقيف كما نبه عليه بعضها العلم أنه أمر اجتهاد. السبحة الذي ترجح لي فيها المن كما نبهت عليه نعم المسيح توفي ورفع وينزل آخر الزمان أما الكلام هل هو حي الآن هذا هو الكلام لكن المسيح عليه الصلاة والسلام توفاه الله ورفعه إليه وينزل حيا آخر الزمان أما ما بينهما هل هو حي ما بين رفعه وما بين نزوله الله أعلم هل كل التشاؤم مزوم؟ اما التفاؤل فبعضه فقط طبعا كل التشاؤم مذموم لقوله لا طيره والنكر في سياق الايه النفي تفيد العموم والشمول اما التفاؤل فالاصول ان التفاؤل ليس مذموما طبعا بل محمود الا ما كان يفضي الى ماذا الى فعل العمل او تركه فهذا يدخل في باب الشرك والله المستعان نعم ذا الحديث قال لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاثة في الزوجة والدابة والدار ذا لو كان, لو كان تمام وهذا نفي لكن لماذا ذكر هذه الثلاثة تخصيصا لأن أكثر ما يقع من شؤم الناس يقع في ماذا في هذه الثلاثة لكن تسأل الآن هذا رجل رجلا اشترى شيئا من هذا فوقع له شيء مما يكره يعني اشترى سيارة في أول يوم يركبها سحبة الرخطة أو استضم بها في شيء هل يتشام؟ لا يتشام لا يتشام واضح؟ لكن لو وجد أن هذا دخل نفسه كما قال الشيخ الألباني يبيعها حتى لا يستقر في ماذا في نفسه هل الشروط لمجلس القضاء عند القضاء بشرع الله فقط عن لم أفهم السؤال لكن الشروط التي سمعتها الآن هي شروط شرعية كالتوكيل بالخصومة سمعت الدليل عليه هيئة القاضي تمام. التي تكلمنا فيها قلنا هذه الهيئة شرعية لها وجه للخياس على خدمة له الجمعة وعلى الخطيب الجمعة ما استحسن أهل العلم ماذا الهيئة ليسمع كلامه وليقع كلامه ماذا القلوب مثل ذلك القاضي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الوفود ماذا بهيئة حسنة فهيئة القضاء أو هيئة القاضي ماذا لأن طبعا هناك قاعدة الهيبة تلزم بالطاعة الهيبة تلزم بِالِ بالطاعة وننبه بعضكم على هذا المعنى إن تبصت مع ولدك إلى حد ما لا تتبسط معه شديدا فتذهب هيبتك في البيت فلا يكون ذلك سيأتي ننظر ذلك عليك بأن الولد لا يطيع إذا كنت تعمل بمهنة التدريس مثلا يجب عليك أن تدخل في هيئة حسنة وكذا لأن هذا يلزم التلاميذ بماذا بالتوقيع والاحترام فمن هنا هذه الشروط التي ذكرناها في مجلس القضاء هي لا وجه من الشرعية أما مثل نظر في الدعوة قلنا الأصل للأسبقية نعم هذا الأسبق بدلالة ماذا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم الأسبق على من إيه؟ الأسبق إلى الصف هو أولى بمن جاء ولو كان أعلم صحيح الأسبق إلى الصف هو أولى ولو كان غيره إيه؟ أعلم لا يجوز للرجل أن يقيم الرجل من مكانه ويقعده لأنه أسبق بالمكان يبقى إذن هذه الشروط التي ذكرناها لا وجه من, من الشرع فانتبه مثلت مثلا أن يقدم دعوة لمصاحة شرعية تمام أن يقدم كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على غيره في إمامة الصلاة مع أنه قال في غير أقرأ أمة فلان هنا مصلحة شرعية تقديم أبا بكر مكان النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأنه بهذا علم أنه يختاره ماذا خليفة له بعد, إيه؟ بعد موته فإحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أحدا على أحد لمصلحة شرعية تقتضي واضح كما استأذن الصبيث أن يقدم الأشياء استيزانه الصبي يدل على مشروعية ماذا؟ تقديم أن يقدم أحدا على أحد مصطحة كما قلنا في القضاء قضية تمثل رأي عام بد من الرأي العام إيه؟ يتكلم فجاي يسكت الرأي العام لابد من ماذا؟ من المبادرة بماذا؟ بالإيه بالإيه بالحكم قضية تأس أو قتل تمام؟ لا بد من التعجيل بهذه القضية ولو أخرى القضايا الأخرى لماذا؟ لأن هذا الصار لو لم يكن أو هذا القصاص لو لم يكن لكان الصار مما يؤدي إلى مفسدة إيه؟ أكبر وأعظم. هل يجوز أن يصتر الأب أو القريب على بنتي زراها تبني؟ ما هذا السؤال؟ هذا السؤال له واقع أم أن رجل يسأل للسؤال؟ قلنا البلاء موقول باله. كما جاء الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدت رجلا مع امرأتي ما تفعلون به كره النبي ايه فكان ما كان أن هذا قد وقع ايه وقع بعد وقال وقد وقع ما كنت ايه أحاذر يا رسول الله فالأصل الستر طبعا ولا أحب مثل هذه الأسئلة ومن هنا كان أصلا من وصولي السؤال في الدين هو ماذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها كره المسائل وعابها ونسى الله تبارك وتعالى حفظ أعراض المسلمين أجمعين لا فرق بين الرجل والمرأة في أصل التشريع حتى في قيام الليل هل الوقوف للقاضي عند الدخول عليه هو أدب كما يحدث اليوم طبعا أهل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام لمن للقاضي ما معنى للقاضي أن يعذر يعذر يعني رجل وقع في خطأ دون حد فللقاضي أن يعذره بالمال بالحبس بالضرب يعني رجل في مجلس القضاء أساء الأدب ورفع صوته على القاضي للقاضي أن يعذره بماذا في حبسه مثلا أو أن يعذره بضربه لكن للتعذير حد في الشرع ما هو الحد عشرة أسوات لا يزيد في التعذير على عشرة أسوات رجل توضأ ثم مسح على خفيه ثم صلى وبعد الانتهاء تذكر أنه لم يلبس الخفين على طهارة صلاة صحيحة هل لا بدليل حديث خالد بن معدان لما وجد في قدم الرجل بقعة كأثر الدرهم فأمره بإعادة وضوءه وصلاته ولأن وضوءه قد افتقد ركنا وهو ركن ماذا الغسل أو المسح فكان وضوءه فاسدا ولما فسد وضوءه فسدت هل يجب على الإمام أن ينظر إلى المأمومين بعد الانتهاء من الصلاة؟ ليس وجوباً إنما هو استحباب هل خوف بعض الأشخاص من جراني من رؤية حاجته حتى لا يقع في الحسد مع أنه يعينهم بالحسد يعنيهم بالحسد لا بأس أن المرء يحذر وسيأتي معنا في القواعد السلوكية التي نتكلم فيها قاعدة الحذر أن تأخذ حذرك وهذا أول أن تنبه طلبة العلم أن تأخذ حذرك وسأقول لكم لماذا وسأقول لكم المواضع التي يجب على المرء أن يأخذ فيها بالحذر تمام لأنه قد قيل من وضع نفسه في موضع التهمة فتُهِمَ فلا يلومن إلا ماذا إلا نفسه طبعا حسبكم حكم الخضاب للنساء الراجع عند الوجوه لما امتدت يد امرأة إليه بالبيعة قال يد رجل أم امرأة يد رجل أم فأشبهت يدها يد الرجل لما كانت بلا ماذا بلا خضاب فقال يد رجل أم امرأة وهو ضرب من ضروب الزوج للزوج المشروع يقولون رأينا أسماء تزب الزباب عن أبي بكر أسماء من بنت عميد زوجة ببكر تزب الزباب عن أبي بكر وعلى يديها الوش وعلى يديها الوش والله المستعان رجل كان إماما للناس في صلاة المغرب وبعد العشاء قال للناس أن يعيدوا صلاة المغرب لأنه نام في الطريق لا ما ينبغي عليه من يعيد الصلاة فساد صلاة الإمام لا ترتب عليه فساد صلاة من المأمومين فإن أساء فلكم وعليهم صحيح وطالما أن المأموم صلى صلاته بشروط ماذا الشرعية تمام من الوضوء ونحو ذلك فصلاته صحيحة وعمر صلى يوما بالناس جنوبا فأعاد لنفسه ولم يأمر الناس بماذا بالإعادة أما النوم فليس ناقضة للوضوء على الإطلاق تمام فهناك بعض صور النوم ليست ناقضة كما حصل من الصحابة أنهم كانوا ينامون تغفق رؤوسهم ويسمع لهم غطيد ويضعون جنوبهم فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ واضح والله المستعان يقول رجل وجد في سوبه منيا بعد أن اغتسل هل يعيد الاغتسال لا ما يلزمه المني طاهر بارك الله فيه وهذا هو الراجح فعلي صلاة صحيحة لا تلزموا الإعادة ينبه إن شاء الله تعالى بأنه إن شاء الله تعالى سأوز عليكم القوائد يوم الأحد ولعله يعني إن شاء الله تعالى تنتظركم مفاقعة طيبة في هذا الباب فليبلغ الشاهد منكم الغائد من لم يأتي هذا ليأتي يوم الأحد لأنه لا يستطيع لا أستطيع أن أخزن الكتب عندي ويأتيني رجل بعد يومين يقول أنه لي قائزة ويأتيني رجل يتصل بالتليفون أنه لي قائزة أنا لست ملزما أن أبحث على الناس وأن أذهب في بيوتهم بهذا فالذي جاء به للامتحان تمام يأتي به للجائزة صحيح وهذا الذي ينبغي عليه ولست ملزما بالتفتيش عليه فلذلك أقول على من يغيب أو على من ظن أنه يغيب أن يستخلف مكانه ماذا آخر وإلا ضاع جائزته وبهذا أكون قد يعني أبرأة زمة أمام الله عز وجل لأنه سبق أن جوائز ضاعف قبل ذلك بسبب التخزين وبسبب إبقائها أحدهم ظن أنه لو جائزة فجاء إلى خادم المسجد أو مؤزن المسجد قال أنا لي جائزة باسمي موجودة هنا أخذ الكتاب ومشى ولا أدري من هو إلى اليوم هذا الذي أخذ الجائزة مكان الآخر وآخرون بعد أن وزعت القوائز وظننت أني قد يعني أعطيتها لأهلها جاء يقول لنا لي جائزة أنا اسمي فلان فلان وفاجأ أن نسمع من جملة ماذا طب أين ذهب الكتاب عليه بارك الله فيكم يبلغ الشاهد منكم الغائب على أن الجوائز توزع يوم الأحد إن شاء الله تعالى وليتهم يكونون معنا من العصر لأنه لعل يوزعها قبل المغرب تمام لنفرغ لدرس الأخير في السيرة بعد المغرب وآخر دروسنا إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية وهو الدرس القادم إن شاء الله تعالى وبعد هذا الدرس نبدأ إن شاء الله بارك وتعالى في علم التفسير وتأبدأ بمقدمات مهمة أو المقدمة مقدمة فقهية حول الأحكام الفقهية في القرآن من هذه الأحكام الفقهية مثلا هل يجوز أغذي الأجر على تعليم القرآن أغذي الأجر على قراءته؟ هل يجوز القراءة بالقراءات في الصلاة هل يجوز لي الأحكام الفقهية التي إيه؟ نحتاج إليها حول القرآن وبعد ذلك مقدمة أخرى حول جمع القرآن الكريم وحول الوحي ونزول الوحي وبعض الشبه التي يح المشركون في هذا الباب أو المستشرقهم وهم وزن واحد اللغم واضح ان شاء الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك مقدمة ثالثة يعني هناك اكثر من مقدمة بين يدي علم التفسير حتى نبدأ ان شاء الله تبارك وتعالى فتكون عندنا المقدمات التي بها يمكن فهم هذا العلم ومقدمة في ذكر بعض قواعد التفسير ولعل اجعل القواعد ملازمة لماذا للعلم ذاته فمع كل درس من دروس التفسير أبدأ الدرس بمقدمة هذه المقدمة ترجم لأحد أئمة التفسير في عشر دقائق ثم درس التفسير ثم نختم بذكر ماذا قاعدة من قواعد التفسير وبهذا الدرس يكون قد جمع ماذا جمع خيرا عظيما من التراجم ومن علم التفسير ذاته ومن ذكر القواعد علم التفسير وطبعا في علم التفسير سيكون التفسير جامعا بين كل مدارس التفسير سيجمع ما بين مدرسة الأحكام وما بين مدرسة التأويل وما بين مدرسة الاستغفر الله بين مدرسة التفسير بالرأي وما بين مدرسة ماذا؟ التفسير بالمأسور وسيكون أيضا فيه ذكر ما وقع من خطأ في التفسير في هذا, في هذا الباب يعني نتناول آية ونتناول الأقوال المفسرين فيها ثم ننبه على الأخطاء التي وقع فيها بعض المفسرين في هذا التأويل مثالهم مثلا ما وقع في الخطأ في تأويل قوله تبارك وتعالى مثلا الرحمن والعرش استوى لزمن أن نتناول ماذا أقوال التي فيها مفسرين الخطأ في هذه الآية هذا هو التنبيه الأول أما التنبيه الثاني فخاص بخطبة الجمعة غدا بمسجد عماد الإسلام وموضوعها مشكلات وحلول ونتكلم إن شاء الله غدا عن مشكلة العنوسة أو قل فيها تعريج على مشاكل الزواج كلها بأسرها عسى الله تبارك وتعالى أن ينفع بها عباده أما إن شاء الله تعالى درس الجمعة غدا فهو في مكانه وزمانه إن شاء الله تبارك وتعالى عقيد صلاة العصر بمسجد الدعوة بمنطقة دار السلام إن شاء الله تعالى ووفق